وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن فصل كان ميقاتا يوم يوفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرايا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما آبى فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حذابا وأعنبا وكواعب التراب وكأسندها قا لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا جزاء ربك عطاء حسابا 125-رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائم